ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبقرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبتوا إلا ساعة من النهار قون بينهم، قد خطر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّينك فإلينا موجّلهم ثم الله جهيد على ما يفعلون، ولكل أمّة رسول فإذا جاء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 قل ذهل تجذون إلا هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون ويسمبونك أحقنه قل إيه ورببي إنه لحق وما أنتم بمعدزين